أصدقائي، أين أنتم؟ ها هي جميلة. عيون انتباهكم. لا لا وو، لا لا وو، لا لا وو. رائع. <تصفيق> أصدقائي، أين أنتم؟ ها هو جابر. نعم، عيون انتباهكم. <تصفيق> أنا نجم مشهور. رائع. أصدقائي. ها أنتم؟ ها هي مي أعيروني انتباهكم. لا لا لا لا لا لا يفيني رائع أصدقائي أين أنتم؟ إنه زيت هل سمعتم عن الفتى الذي يريد أن يعرف أي شيء عن كل شيء؟ <تصفيق> إنه آن I said